رَبِّ قَوْلَ رَحْمَتِكَ وَنِعْمَ عَذَابُكَ ذَكَرِيَّ اِذْ مَنَأَ وكانت المرأة عاقوا وقد بلغت من الكبير عتيا قال كذلك قال I don't know. في كتاب من ومهي السماء من نور لما كان مر شامخا I Old okay.